إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نز له ولا معبود سواه وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجرهه عنا وعني الإسلام والمسلمين خير ما جازت به نبي عن أمته ورسولاً عن قومه اللهم أمين وبعد فإن أصدق الحديث بكتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كفر وألهى وإنما توعدون لآتوا وما أنتم بمعجدين وبعد ريال إخوة الأحبة فنحن نعيش في زمن الغربة تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء رار مسلم في جواف عند التلمهري قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون عند فساد الناس أو قال الذين يصلحون ما أفسد الناس واذي الغربة لا شك أنها ستعود بأشكال جديدة وسيكون لها مداخل تلبس على المسلمين دينهم وتفتح لهم أبواغ الشياطين فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن الناس في العادة يلزغون بسبب أمرين إما بسبب الشهوات وإما بسبب الشهوات. والشهوات هي كل ما تشتهيه النفس وتميل إليه ولكن مما حجمه الله سبحانه وتعالى قال الله عجل جل الناس للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المكنطرة من الذهب والفضة والخيل المتومة والأنعان والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده بحثم المآب وعامة النفس البشرية تميل إلى هذه الشهوات، تميل إلى حب جمع المال، يميل رجال إلى النساء والنساء الرجال يميل الناس إلى المناصب والعلوم، يميل الناس إلى جووب السيارات والمراكب والفلرية، يميل الناس إلى حب الخيل والزراعة ونحو ذلك. وكل ذلك متع الحياة الدنيا. ولكن المشكلة هي أن تتحول هذه الشهوات إلى غاية عند العبد. ويكون هم الملعبات هو تحصيلها سواء بالحلال أو بالحرام والإتفار منها والتوسع فيها حتى تلهئهم عن دين الله سبحانه وتعالى والعمر الثاني هو الشبهات الأمور التي تلتبس على الناس وعلماء السوق الذين يلبسون على الناس أمر دينهم وهؤلاء لا يمكن أن يقولوا كلاما مجددا ولكنهم سيحاولون أن يثبتوا كلامهم بأشياء مشتبهة من دين الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن معظم الكتاب وجامعه وأخر متشابهات تحتمل أكثر من وجه وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض وبعد وحيد عن الحق فأما الذين في قلوبهم زيغ فأستبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ذوي ابتغاء أن يفتنوا الناس عن دينهم وابتغاء أن كلام الله على غير مراده سبحانه وتعالى ويحملوه على معان بعيدة ومن هنا فإنك تجد دائما استدل أهل الحق بالأشياء المصمّم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مصمّم لا تحتمل أكثر من معنى فهي واضحة وبيّنة غير مكتبة إلا إذا تعثف أحد معها وحملها بهواه على معاني بعيدة غريبة فأهل الحق دائما يستدلون بما هو واضح وأهل الباطل دائما والذين في كلوهم زيغ يتبعون ما تشابه منهم استدلالاتهم دائما بأشياء مشتبهة مرتبثة تحتمل أكثر من معنى حتى يلبسوا على الناس أمر <تصفيق> والجاهلية هي منهج الشيطان فالله سبحانه وتعالى قد أنزل منهجا ربانيا من صلى عليه حصل له التعادل في الدنيا والآخرة فأما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لآل إيمان الخير ويبارك لهم في كل شيء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يسيرون. وعندما تسيطر الجاهلية، فإن الفرق تنزع من القبر. يمكن أن تجد، يمكن أن تجد أموال كثيرة، وإن في كل المجالات، ولكن تجد الناس جميعا في عذاب، وتجد الناس جميعا يدعى الزبون حتى الأغنياء، لأن الله عز وجل نزع البركة من الخلق. ولازى حديث آخر بعون الله سبحانه وتعالى. وهذه الجاهلية التي يملها الشيطان تستمد أيضاً أصولها في كل شيء من الشيطان. حتى تجعل الناس يلتبس عليهم أمر دينهم وحتى تحملهم على العيش في ظل هذا المنهج الشيطان واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتناول مدخلا عظيما جدا من مداخل الجاهلين واسلوب من أساليب الشيطان التي يستخدمها أتباعه حتى اليوم والتي من أعظم التалиب التي يبللون بها الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى ويلبسون عليهم أمر ديني. وهذا التалиب هو تبديل وتغيير الأسماء بغير أسمائها الحقيقية فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة الشيطان مع آدم وعرض الشيطان حسداً لآدم عليه السلام أن يخرجه من الجنة حتى يشقه فالله سبحانه وتعالى عقد اختباراً بسيطاً لآدم عليه السلام أباح له الجنة بما فيها وحرم عليه أن يأكل من شجرة معينة لا يعنينا تماماً ما هذه الشجرة المهم أن اختبار من الله سبحانه وتعالى امتحان له بأن لا يأكل من هذه الشجرة فإنه أضاع الله عز وجل أبقاه الله عز وجل في الجنة وإن هو عصى أمر الله سبحانه وتعالى وأكل من الشيء الذي نهاه الله عنه وتعبده بأن يتركه أخرج الله عز وجل من الجنة وحرث آدب عليه السلام على أن لا يأكل من الشجرة وأرد الشيطان أن يحمله على معصية الله فهل يقول له الشيطان تعالى وأعطي الله سبحانه وتعالى وتعرض لعقوبة الله عز وجل لا لم يقول الشيطان ذلك قال الله عز وجل مسجلا هذا الحدث العظيم قال أي الشيطان هل أبلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ وسوة لآدم ووسوة لجوجه أي حواء حتى يقلجهما من الجنة وقاتمهما أقسم لهما بالله الشيطان يقسم بالله ومن هنا فلا عجب أن تجد أتباع الشياطين أيضا يكسبون بالله ويقولون بسم الله مع أنهم إعداء الله سبحانه وتعالى وقالت ما هما إني لكما لمن الناصف فدلهما هما فالمقصود أن الشيطان قال هل أدلك على الشجرة الخل وملك لا يبلغ إن أكلت من هذه الشجرة فأنت تعيش ولا تموت أبدا ولأن الإنسان يحب الاستمتاع بالحياة ويتعلق بها ويموت ابن آدم وأمله أكبر من عمره فمن هنا أطلع الشجرة وكل من الشجرة وأخرجه الله عز وجل وزوجه من الجنة قال هل أدلك على الشجرة الخلد وملك لا يبلى إلا لم يقل له هل أدلك على معصية الله؟ لم يقل إن هذه الشجرة الشجرة عادية وإن الله أباح لك الكثير وتعالى وقت الله سبحانه وتعالى لكن زين له الأرض تم الشيء باسم جديد مخادع جذاب جميل حتى زينه لآدم عليه السلام تمه شجرة الخل من أكل منها فلا يموت أبدا وملك لا يبنى فازل آدم عليه السلام وخرج من الجنة وهذا المنهب الشيطاني استخدمه اعداء دين الله سبحانه وتعالى واسباع منهج الشياطين فكلما ارادوا ان يضلوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى يسمون الشيء باسم جديد ويعطونه لقبا جديدا حتى تتغير كل الأحكام وكل المترتبات بعد تغيير هذا الاسم الشديد ونضرب أمثلة قديما وحديثا وابتداء قبل أن نضرب هذه الأمثلة لهذه القضية المهمة نقول إن الله سبحانه وتعالى وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى العظيم والله سبحانه وتعالى عندما ذكر في سورة الأحزاب قائلا ما جعل الله لرجل من جوفين في قلبه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائف الظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواتكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ما معنى هذه الآية العرب الجاهلية إلى صدر الإسلام كان رجل إذا أراد أن يحرم منباته يقول لها أنت عليك ظهر أمي يعني أنت مثل أمي حرام عليك مثل أمي التي ولدتني وكما أن أمه حرام عليه كما أن زوجه تصبح محرمة عليه فكان يشبه الزوجة التي تحل له بالمحرم التي لا تحل له، الأميل التي لا تحل له. فكان هذا نوع وكان هذا نوعا من الطلاق عند العرب، إلى أن حرمه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول وما جعل أزواجكم اللائي تغاهون منهن أماتكم، وما جعل أذيعيكم أبناءكم. كانوا أيضاً ينسبون الولد إلى غيره بيه التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى زيد بن محمد إلى أن حرم الله عز وجل التبني فأصبح يدعى بإسم أبيش فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا الامر وهو تحريم الظهار تحريم أن شبه رجل زوجته زوجته التي تحل له بومه التي لا تحل له رغم تم الزواج وحجم التبني بالإسلام فقال الله سبحانه وتعالى وما جعل الزواج من اللائي تغادرون منهن أماتكم وما جعل أدياكم أبناءكم ذلك قولكم بأقوالكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فدعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آبائهم فيخوانكم في الدين ومواليكم إلى آخر الآية فبين الله سبحانه وتعالى أن ليس معنى أن الزوجة تسمى أمًا أنه بتغيير هذا الاسم وبتبديل هذا الاسم يتغير الحفظ وهذا فقط هو كلام الناس ذلكم قولكم بأفوهكم وليس نسبة الولد إلى غير أبيه بالتبني تحوله الى ابن الى غير ابيه واكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى <تصفيق> وقال في سوره المجادلة <تصفيق> والذين يظاهرون منكم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امها دين ان امهاتهم الا الله والابناء وانهم لا يقولون منكرم من القول وزوجا، وإنهم لا يقولون منكر من القول وزوجا. هذا منكر وزوج أن تسمى الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. والله سبحانه وتعالى لما ذكر الآلهة التي كان يعبدها المسلمون كانوا يعبدون أصناما وأحجارا لا تفع ولا تضل. باعتبار أنها كانت أصناما لقوم صالحين وأرادوا أن يتشبهوا بهم في العبادة ثم بعد ذلك غلو فيهم حتى عبدوهم كما يفعل الناس اليوم مع السيدة الحسين ونحو ذلك يقولون أولئك أهل البيت وكذا وكذا على العين ولكن يتطور الأمر إلى تعظيمهم وتعظيمهم ثم عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى لما ذكر بعض آلهة المشكين فقال أفرأيتم اللات والعزة الأصنام التي تعبدونها من دون الله أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكروا ولا الأنثى تلك إذن قسمة ضيظة قسمة ظالمة إن هي إلا أزماء سميتموها أنتم وآبأهم ما أنزل الله بها من سلطان هي فقط أزماء أنتم الذين سميتموهم عليها ولكنها ليست أليها تعملها الحقيقة ولكنها لا تنفع ولا تضم ولكنها لا تستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى وما أمغ الله عز وجل بذلك إن هي إلا أدماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم مقبيم المدين إذا نجد في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على أهمية أن تسمى الأشياء بأسمائها الحقفية وعلى تغريض وتجريم أن تسمى الأشياء بغير أسمائها لأن ذلك سيغير الأحكام التابعة لها تماما وسيبتح باب ضلال في كل شيء كما سنرى بعون الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال لا ليكونن من أمتي قوم أو أقوام يستحلون الحرى أي الزنة يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجد فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد في هذه الأمة أقوام يقولون عن الحرام بأنه حلال يستحلون أي ما كان حراما يستحلون læه عنه أنه حJulia يستحلونما ماذا嗎 الزنى الحِرْء أي الزنى والحَبِير أي لت حَبِير عُمَّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذهب والحَبِير قال هذا حل لنساء أُمَّتي حرام على رجال أ أمتي حل لن Breja هذا حرام على رجال أمتي حل لن Breja وحرم النبي صلى الله عليه وسلم لث الذهب والحبي على الذجال أكتر من حديث، فسيوجد في هذه الأمة من يستحل الزنا، يقول على الزنا أنه حلال، ومن يستحل لبس الحبيب للرجال، ومن يستحل الخمرة، ومن يستحل المعازف وهي آلات اللهو والطرد. قال بن حذق رحمه الله والمعازف جميعا معذرة وهي آلات اللهو والطرد. إذن سويت هذه الأمة؟ من يقول على الزنا أنه حلال؟ ومن يقول على الخمر أنه حلال؟ ومن يقول على سماع الموسيقى والمعادب بأنه حلال؟ ومن يستحلو لبته الحقيقة ليجعله يقول أنه حلال؟ هذا حديث مفروي. كيف هذا؟ هذا في النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى عديدة صحيحة حيث قال صلى الله عليه وسلم: لأشغبنا أناس من أمة الخمر. يسمونها بغير اسمها وفي جواياك لا يستحلن أناتهم من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها إذن هو عندما يأتي ليقول عن الخمر بأنها حالة وعندما يأتي ليشرب الخمر هو لا يقول لك صراحة هذه خمر لأن تحريمها واضح في القرآن الكريم ولكنه يسميها اسم جديد. يقولون لك مثلاً هذه مشروبات قوحية. يقول لك أيها هذه مشروبات قوحية. وتحت هذا الاسم الجديد يقول لك هذه حلاة إذن هو وقع في علم حرم الله سبحانه وتعالى واستحلم حرم الله سبحانه وتعالى. ولكن كل هذا تحت اسم جديد. وتحتل لقب جديد حتى لا يتطعن مع نفس الشرع وعلى هذا الاسم الجديد يسيرون حتى يقتلون في أنفسهم يحتسون بأنهم ينتهبون ما حرم الله سبحانه وتعالى وينتهبون ما نهىهم الله عز وجل عنه وهكذا في بقية المحاكمات واليوم نعيش هذا المعنى الجاهلي بقدرة في حياتنا ويكاد يكون كل شيء تريد جاهلية ويريد الكفار ويريد المرتدون أن يهدموه من دين الله سبحانه وتعالى فإنهم يضعون له اسما جديدا ولقبا جديدا نقب في عجالة سريعة على بعض هذه الأشياء وعلى ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيوجد يا ذي الأمة من ينتسل إلى الأمة من يستحل الزنا فاليوم نجد الكثير الأفلام والمسلسلات والأفلام الجنسية وكذا وكذا فيها زنا طريق ومنها ما يسمى بأفلام للإكباب فقط وأفلام تيكس وكذا, وكذا وكذا وهو زنا هل هو له معنى شديد؟ هل هو شيء جديد؟ هو زينة ولكن يقدم باسم جديد أقول لك هذا فن هذا فن هذا إبداع فني آه هذا آه إبداع عدبي فتأكد تتكلم وحتى يقسمون الفن إلى أقصى نقول لك فن بورنو طبعا يعني جميلة وغنانة ويعني الناس كده تسمعها تقول لك يا ده كلام أجنبي ده حاجة حروة أو يعني فن بغنوم فالناس دائما ايه عندها عقده الخواجه أو عقده النبض تجاه الغض يقول لك يا ده بيقول لك فن بغنوم يا عم ده احنا باين علينا متخلفين عقليا وهو زينك في النهايه مجرد ان يتغير الاسم فقط وتحت هذا اذا اتيت لصعيدي يقول لك ايه انت بتهاجم الفن انت بتقول على فن حرام يا عم انت بتهجم الابداع الفني ولا إيه انت متخلف إذن استحل الحرام الواضح وهو عين الزنخ ولكن فقط غير دينه ووضع إثما جديدا جميلا حتى يغير ما ورأه من أحكامه ويفعل ما يريد وعلى طريق آخر انتشر في هذا الزمان الذي تعطل فيه الزواج الشرعي وأيضا قسرة المفادل الأخلاقية وقسرة دعاة الفاحشة انتشر ما يسمى بالزواج العرفية وعمت هذا الزواج العرفي دون ضوابط شرعية فلا يوجد ولي ولا يوجد شهود ولا يوجد أي شيء والشرع قد اشترط الولي المسلم واشترت الشهود كما في الحديث لا نكاح إلا بولي وشهد يعد هذا أقل ما يكون والفرق بين الزنة وبين الزواج هو الإشفار والإعلان فيأتي الزجر الملأة حتى يقعوا في الزنة كانوا حتى عهد كثير يقعون في الزنة ولا يستطيعون أن يسموه بغيث منه ويكون هناك وقد من الضمير بعض الشيء عند البعض ليحتزن بأنهم يسمون حراما. أتى الشيطان بهذه الفيلة الجديدة وهي ما يسمى بالزواج العرفية يقول لك زواج مسعوفي مش رسمي ولكنه مفتقد للمعاني الشرعية فقط رجلهم غاية يكتبان وغطة وغطة فقط لا من شاف ولا من دليل ولا ولي يعلم ولا شهود ولا أحد يعلم شكله وفقد يكتب يا وحتى إنه رجع يسبقها يصدقها يغطي عن الواجهة لا يصدقها بنظم الصلاة أو يأتيان يضع الإبرة في إصبع كل منهما ويخترطان الدم بالإصبع معا كما حدث في أحد الأفلام الأجنبية والناس تناقلوه بعد ذلك فأصبح يمكن من تجوك الزوج العوض ووحد قال لهم دبيتك جمان نحط طبع غصة على الجبهة جبهته ثم جبهة الملأة ثم تصبح زوجته واضحية اختراعات كثيرة ويا في النهاية زنا، ولكن بدل من يكون هذا كزنة تعالي نزمي تعالي نزوج عرفيا حتى لا يحس الرجل المرة بأنهم يفعلني حرام. يقول لك هذا الزواج والزواج حلال ولكنه ليس مترثما في أي شنط من شروط الزواج الصحيح فإذا يتم استحلال الحرام ولكن تحت اسم جديد تحت اسم الزواج العرفي وعلى هذا التفكير ولكن أعداء دين الله سبحانه وتعالى ليحزه الناس من اتباع الشريعة الإسلامية ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباع الهاجي النبوي سيقول لك نحن لا نريد الإسلام المتشدد نحن لا نريد تشدده ولا تطرفا وهناك جماعات إسلامية متطرفة وهناك الإسلاميون المتشددون وهناك المسلمون الأصوليون تسمع هذه الألقاب وما شبهها الإسلام المتشدد والمتطرف وال... والإسلام الأصولي وكذا وكذا وكذا. ألقاب جديدة وهنا وقتها ما معنى التشدد وما معنى التطرف معناه بكل بساطة المغناء والتجاول دين الله سبحانه وتعالى ان تتعدى ما حدده الله سبحانه وتعالى وان تتجاوز ما حدده الله لك فإذا فعلت ذلك فهذا تشدد أو تطرف لكن لو تمسكت بعلم ما انزله الله عز وجل فهذا ليس تشددا بل هو عين التزام بحكم الله سبحانه وتعالى ولكن هم حتى لا يقولوا لك حتى لا يقول حتى لا يقولوا لك إننا نحارب دين الله الذي أرزله في كتابه والذي أدى به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لا يقول لك إننا نحارب الشريعة الإسلامية يقول لك نحن نحارب الإسلام المتشدد والمتفرد ونحارب الجماعات الخصولية ونحارب جماعات الغلو ونحارب جماعات التكفير والهجة ونحارب ونحارب. أنت تقول لا بأ لا بقى. ما دمنا هذه جماعات تكتير إفرام هذه جماعات غلوة وجماعات تطرق ديني وإرهاب ديني وكذا وكذا وكذا لبا لكنه لن يقول لك صراحة نحن نحارب دين الله سبحانه وتعالى لن يقول لك صراحة نحن نرفض دين الله سبحانه وتعالى هو ليس غبيا هو كاتب ويقرأ دين الله ولكن يجب أن يلبس عليك حتى لا تصطدم به حتى لا تنقرب عليه فهيأتي لك باسم جديد تقول لا بقى تتطرف أنا حاجة بالتطرف احنا معكم تشدد ماشي جمعات إلهابية ماشي لا بقى مع أنها الإنسان لو عدم ما معنى ما, ما هذا الضغط ما هذه الكلمة لوجد لو أنها خداعة اسم جديد والمضمون الذي عند هؤلاء ما يسمون بالمتشددين والمتطرفين هو عين من الله وما طلبهم إلا إقامة شبع الله هل المطلبة بإقامة شبع الله جميمة؟ هل أن نقول أننا نريد وأن ننفذ ما تعبنا الله عز وجل به غنوب والاعتدال هو أن نضمط وأن نحيد عما شبعه الله لنا إذن لقولنا ذلك لن نكون عبيدا لله ولن نكون مؤمنين بالله فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا من المقاويل ويسلمون مصطلح أيضا مثل مصطلح الإلهاب والإسلام الإلهاب ونقد هذا المصطلح من نظرة فيه رأى فيه الخداع لم يقدم أحد حتى اليوم معنى الإلهاب ولكن كل الناس اصطلحوا على أن هذا المصطلح يطلق على المسلمين وحدهم وعلى المسلمين المجاهدين وحدهم دون أحد من العالم. ونحن نقول عندما تقوم إسرائيل بقتل المسلمين العزل في فلسطين، لماذا لا يقول العالم بأن هذا هي بغينا في 2009؟ وقبل ذلك وبعد ذلك ولكن 2009 كانت أكبر مسبحة في غزة التي قتل فيها أكثر من 2000 قتيل من المدنيين العزة غزة أكثر من 800 مسجد وكسر وكسر ومع ذلك لم يكن أحد إسكايل دولة إجهابية بل إسكايل دولة معتربة عالمية دولة وضعت أنها من مصلحتها أن تقتل المسلمين في فلسطين على بسيطة المهمة أنها مع أن بلاد إسرائيل دولة دينية، وتقوم على عقيدة دينية، وتقاتل المسلمين من أجل إقامة هيئة سليمان، وهدم المسجد الأقصى، وعلى الكنيست الإسرائيلية الذي يمثل مجلس الشعب عندنا أو البرلمان، توجد خريطة إسرائيل العظمى على باب الكنيست من المين إلى القبر. ومع ذلك لم يقول أحد أنهم إرهابيون، ولم يوقف أحد من العالم التعامل معهم. ولم يكن أحد أن أمريكا دولة إرهابية مع أنها قتلت في أغريستان كرابة مليون مسلم بالقناة من المدنيين وفي العراق قتلت أكثر من نصف مليون وشردت حوالي أربعة مليون عراقي وصبقت في العراق واحتلتها ومع ذلك لا يكن أحد أنها دولة إرهابية أصبحت كلمة الإرهاب تحص المسلمين فقط وتسمع بقى أفلام الاغراء ومش افلام وكذا الذي الذين بذور دول بقى الصحراء اللي هم ايه بيزينوا للناس ويمثقوا كل الناس وسحبوا اعيان الناس واستغلوا بس دول بقى صحبوا بنظام جديد لكن نفس الماضيين يمتاخلك عقله طبعاً انت بقى شوف الفيلم ده وتطلع انتس الدوت تسمع جابر اللابس واخد دكتوراه ولابس بدله وبتاع ويقول لك الاغراء واحنا بنكفد الاغراء من حاجه اللي هي تقول اه احنا او باجد ازم حاجه الاسلام ولم يكن محاجب الإسلام فأنت تجد نفسك تسيج وخلفا وبالتالي يتم هدم دين الله سبحانه وتعالى ومحاجبة المسلمين بعد تغييب الأسماء ولعلنا نذكر من عادة بالذكارة ودقة فيها قليلا عندما قامت أمريكا بحملتها على أفغانستان فأعلن بورش أعلن رئيس الأمريكي السابق أنها بداية حملة صليبية جديدة على العالم الإسلامي كان غبيا نبهه الرئيس الراحل حسن بارك وقال له أحذر الرئيس بوش من استخدام مصطلحات فيه رأي العالم الإسلامي أصل ذكي بقى دا عنده خبرة بقى من حربة المسلمين فبيقول له خلي بالك كده هتايج الناس هترونهم حربة صليبية هايقول لك وإحنا مسلمين ونحن ندفع عن عندنا خليك زكي يا عامة ونرأش عبيك اقتلهم بس في اللوح حاجة بديك فالتاني فعلا خذ وقال لك البداية حظ على قطرف الإبهاب تحت اسم معرفة العدالة معرفة العدالة تمام خير المهم بقى اسم كويس كده وجميل واقتل يا عم بقى اللي انت عاست تقتله بعد كده الموضوع تحت فيش مشكلة عاستية المسلمين مفيش مشكلة عاست تحتل بلاد المسلمين المهم ان ايه اسم جديد وجميل كويس بقى براحتك واعمل اللي انت عايز بس ما تعملش بقى حاجة تستفز الناس ما تجيش وانا بحارب الاسلام على دي حرب صليبيه لانك قاعد عيني تخلي الناس تيجي عليك يقول لك اه ده انت بقى جاي تقتلنا باسم الصليب وجاي بقى في حاجاتنا حرب دينيه ده احنا هنحاربك احنا كمان لا انت بتحارب بالاوهام انت اوهامين يا اخواننا لا لا ابقى خليكوا على كده شوفوا بقى الناس دي يقتلهم براحتهم ما لكوش دعوه انتوا بقى ده شاننا اليوم تشكل شعارات تثير العالم كله تحكم شعارات كذبة تحكم شعارات بنانا أسماء مغلوبة ولاك الأمم المتحدة هي الأمم المتحدة الأمم المتحدة ليه مفروض يسموها يسموها هي اللي الأمم الناطقة و الصهونية الأمم المتحدة لم تمس المسلمين في من الأيام ماذا واحد مره اتحدى ان يقول احد من خلافة ذلك اسرائيل صبت وكل اهم في المسلمين وفي العرب وفي مولستين وفي كذا وفي كذا وتتوسع ودولة زرعت ذرعا في العالم الاسلامي ومع ذلك يقول لهم اتحدى معترفة باسرائيل يقول لك ده احتراف دولي احنا بالمواثيق والمعاهدات والمعادلات الدولية ونحن تعرف مع الشرعية الدولية كلمة تقول إن أنا بقى وناس ربطين بيدل كده وناس ربطين دكتوراه وده السفير مش عارفين وده لبس مفضارة وفزاعة وفي النهاية مجموعة من الممثلين وعندما حدثت حرب البودنة الهربية وقتل أصرب من المسلمين ما يزيد عن ستين أو سبعين ألفاً وانتهفوا أعراض أكثر من ستين ألف امرأة مسلمة دون زنب وابتداءاً هم الذين بدأوا الحرب على المسلمين حتى يويدوا المسلمين وكانوا يزرعون جينات الكلاب الملقحة في داخل رجل المسلمين وكانوا من ضمن طبقهم أنهم كانوا يأخذون على رجل المسلم فيأخذون منه الدم بالكلية حتى يموت تماماً بعد رصفية الزمي وفعلوا, وفعلوا وفعلوا وفعلوا بعدين في يوم من بالأيام الصرب النصارى تقول الأرسل زوكس حصب وقرية وقسمها السجب جناتش وقاتت بقى قوات الأمم المتحدة فاصلة بين المسلمين وبين النصارى قوات الأمم المتحدة الهولندية والإنجليزية لهم المسلمين السويد الزليم وقال لهم احنا دلوقتي احنا ام المتحدة حقيقة محيطة حقيقة دولية محيطة سلمونا أسلحكم واحنا هنتفع عنهم قطر عليكم احنا ام المتحدة بقى متبع هيدوا لهم المتحدة ولو سيبوا يتكلموكوا بقى هم كده بيحاجوا الام المتحدة كلها شعارات الزليم سلم المسلمون السويد للأسلحة تلك ودخل عليهم الثل واخجبوهم جميعا الى ميدان المدينة الكبير بلا استثناء واوقفوهم لمدة اسبوع كامل قتلوا فيه جميع الججال البلغين بلا استثناء وعددا من الذكور التي رباد عليهم علامات البلوغ وفجلوا جميعا فيهم الأمم المتحدة بنساء المسلمين وقتل في هذه المسبحة 13 ألف ثلاثة عشر ألف خدعوك فقالوا الأم المتحدة خدعوك فقالوا الشرعية الدولية خدعوك فقالوا الابداع الفني خدعوك فقالوا ألقاض وألقاض وأسماء غنانة وغنيلة إحدى الممثلات ولا داعي لأن نتلوث ذكر اسمها في 2004 يكون لها المتيع أنت تميزتي بأسلام جنسية كثيرة وغنيلة والجمهور ينتفل عليك ذلك قالت لكم مشكلة أن الجمهور لا يفرقون الجمهور لا يفرقون بين الفن الهادف والفن غير الهادف فعندما يكون المشهد الكرسي هادفا وخاتما للعمل الزرامي فهذا رأشياء فيه وأما عندما يكون مقحما وغير خادب للعمل الزرامي فهذا حرام أصبح مجرد الحلال والحرام ليس هو الله لا هو خدمة العمل الزرامي او عدم خدمة العمل الزرامي فذلك يبقى قضية تحولت بدا من ان هو يستخدم الادلة الشرعية وقول الله عبدالجل ولا تكرروا بلسلينة انه كان في حشرة موانتها سليلة لا, لا لا او منش جاعب الادلة الشرعية بيك بحاجة جديدة بقى يقول لك العمل الزرامي وعمل الفني وخدمة العمل الفني القاب جديدة اسماء جديدة وبالتالي يغير كل الاحكام بعد ذلك فاذا انت لو تأملت في هذا المعنى لو وجدت أن هدم كل شيء الآن من الإكلام وإحلال كل شيء من الجاهلية ومن منانج الشياطين ومن الكفر يصير تحت هذه القضية أو هذه القضية لها دخل كبير جدا جدا جدا, جدا وهي تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية وبعد ذلك تتغير الأحكام وتتغير كل التوابع بعد ذلك مثال أخير دائما نسمع عن الإبداع الفني والإبداع الأدبي وغير ذلك وكلهم يقولون أنه لا سلطان لأحد على الفن وعلى الإبداع إلا النقاط الأدبيون منهم إيهم يعني طبعا هؤلاء لا شأن لهم بدين الله عندما كتب النجيم محفوظ غبائته أولاد حبيثنا وكتب أيضا كتاب آخر إسم الشكاكات حبيثنا هما كتابان عندما تقرأ كتاب أولاد حبيثنا يقشعوا يوجدهم فالقصة قصة رمزية تتكون من 114 114 تلاحظ على عدد سور القرآن الكريم ثمانا تبدأ القصة بجبلاوي قبل يعيش في جبل بعيد ولغ الحرع امتلكها يرمز بها ذرابل لله سبحانه وتعالى و يرمز بالحرع الى العالم او القرى الارضية التي خلقها الله وعنده ابن كبير إدريس يقصد به إبريس وعنده ابن الثاني أدهم يقصد به آدم عندما يولد أدهم او آدم يبدأ العب يحبه جبلاوي يأمر إدريس ان يكون طوعا له يرفض دريس يقرضه جبلاوي خارج القصر تماما يرمض به إلى قصة آدم والشيطان في الكهن واعكذا تستميل أحداث القصة دائما بإضعاعات واضحة جدا جدا على قصة الله سبحانه وتعالى والجسل عليه السلام مع هذا العالم مجرد بالأنبياء وانتهاءا بآخر ولد لجبلاوي وهو أخوة يعني به أبا القاسم محمداً صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء الأبناء لجبلاوي الذي يرمز به الله سبحانه وتعالى يصعدون عليه في قصره في الجبل الذي لا راه أحد من أهل الخالة وينزلون بعد ذلك الأوامل إلى أبناء الخالة جبلاوي يطلب منكم كذا وكذا وكذا, وكذا. إسقاط واضح على مهمة فيقولكم عليه السلام الذين يبلغون رسالات الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك بعد مرور الزمان وبعد موت قاسم أقل أولاد جبلوي يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم أول القاسم صلى الله عليه وسلم يظهر بها رجل اسمه عرفة يظهر به إلى المعرفة والعلم واشتغل عرفة هذا بالكيمياء ويأخذ كل أهل الحارة إن جبلوي هذا قد خد عن طريق أبنائه ونطلب منكم أن تعودوا إلى العلم حتى تحاربوا تخاليف جبلاوي وأبناءه دائما هؤلاء الشيعيون والعلمانيون يرمون دين الله عز وجل بالتخلق والنقص وتعناهم أهل الألم وسنرد عليهم بإذن الله عز وجل في مقام قص دي وهكذا حتى تنتهي القصة بأن يصل عرف هذا الذي يرمز به إلى العلم والمعروفة إلى قصر جبلاوي فما يَنَرَاهُ جَبَلَاهُ حتى يَمُوتُ وهو يضمج بذلك إلى أن العلم سيلغي وظيفة الأديان وسينهي إيمان الناس بالله سبحانه وتعالى وقد صرح بذلك تصديحاً واضحاً في كتابه الآخر الحكايات حردنا حيث ذكر على لسان البطل أن رجلاً يقول له ألا تؤمن بالله فرد عليه البطل قائلاً بلا لا حيلة في ذلك ولكنني احس ان الله عاجز عن الاتصال بي انني احس ان الله قد مات هكذا بالنص ولا بد الله لا يعلم واجواء كانت مقطوعه وكانت الوان الأولى ممنوعه من الاظهر ثم ابيحت بعد ذلك بعد ان حصل على جائزه نوبل طبعا عامه الناس لا تعلم هذا الكلام ولكن ما يعلمه الناس من الاعلام الساحر الذي صحر عقول الناس ومسخ عقول الناس أن هذه جائزة أدبية عظيمة جائزة نوبل نوبل هذا كان رجلا يهوديا نوبل هذا كان رجلا يهوديا والذين يشوفون على هذه الجائزة كلهم من أهل في بلاد الغرب وما أعطوه الجائزة على هذه الجواية بعينها إلا كما رأينا لأنها تمثل معنى انتصار العلم الحديث على أديان الله سبحانه وتعالى وإلغاء الدين من عقول الناس. وبعد كده بقى تسمع لها الإهلاس الحمد لله إحنا ربنا رضاقنا القديم عظيم أول وعمل له شمسال هنا عند الموالدين. رجل أكبر قديم في العالم العربي ما ليه؟ واخد جيجة نوبل واخد مش عام جيجة ايه؟ و... وحاجة عظيمة جداً هذا عندنا رمض قلب عظيم جداً جداً جداً وتحت مستمل إبداع الأدبين يهدم دين الله سبحانه وتعالى. وعكاز ما أنزلك كثيرا بالعشرات حتى أن توفيق الحكيم عندما كتب من سنوات طويلة في على صفحات قليلة الأحلام حديث مع الله أو حوار مع الله العظيم الله تعالى أقول يا رب أنت كذا كذبنا وكل شوية الله توفيق الله يولد إيه وأنا بقول يا رب إن الأديان اللي أنت أنزلتها دي أنزلتها وقت كانت البشرية فيها عقلها قاصرة الله نعم يا توفيذ يعني كلام الصح وأقول يا الله إن العلم هو نبي العصر الحديث وهو سيكون بوظيفة الأديان ويلغاء الأديان أليس كذلك الله الله بلا يا توفيذ هو يصرح بما في نفسه في هذه الحوارات حتى يقول إن الأديان فكرة متخلفة ولا لا الله تعالى وهجب يا سلم هاد مدينة تريب انت تعطير ويقولك ايه دا انت متخلب انت بتهاجم الابداع الادبي يا انسان اما تشدف صحيح اما تخلب صحيح ده واحد واحد لسال الدكتوراه ده واحد قديم مش عارف ايه ده واحد الجائزة العالمية ايه ده ده كل الناس ده العالم كله بتكلم عليه انت متخلف يا ابني شعارات غنانة الابداع الادبي والإنتاج الفني و... وشعارات ذائفة كاذبة سحق معقول وطبعاً لازم يأخذ الكتبار ولازم يكون هو الأديب اللي ما حصلشه ولازم يبقى عميدة أدب العربي ولازم أكذا ولازم الإعلام كله يتلب حواليه ولازم المكروفونات توضع له ولازم العربيات توعفله ولازم يأخذ جائز الدولة التقديرية ولازم ولازم ولازم ولازم, ولازم, ولازم عشان كل الناس يجال حالة انبهاض وسقوط نفسك هونا الوحيد اللي بقى كل الانديم في سمين. ولكن المسلم الذي فاتح الله عليه يعلم أن هذا ونهج الجاهلية وطريقة الجاهلية بهاد دين الله سبحانه وتعالى عن طريق تسمية الأسياء بغير أسمائها الحقيقية ثم بعد ذلك إثقاف كثرة الأحكام التي تتبعها دي الأسماء نسأل الله أن يجمعنا على سوى الفترة. I I I I I I I الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كان لا يزيه عنها بعده صلى الله عليه وسلم الا هذه، والذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه الصلاة ربي صلى عليه وما ترك شجعا إلا وحلف دلنا منه الصلاة ربي صلى عليه وكان من قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتيه كل منافق عليم المسان سماه عليم السلسان ليس عليم القلب متفضل متكلم ولكنه منافق لأن هذا سيلدت على الناس أمر جنيه وحتى نعرف حقيقة المأساة التي نعيشها فيها في الأيام كنموزا يتكرر لأسف المئات والآلس رأينا رجلا يحمل آينا شهادة في الدكتوراه خرج <تصفيق> علينا في أحد اللقاءات الثلاث وقال والعادة الله تعالى قال لي احنا لو عملنا استفتاء على ربنا وربنا خد 80% يبقى ربنا يحمد ربنا وقال احنا ليه بنقول على عبد الناصر ده فاتور وانا الاستاذ فاتور وجمال عبد الناصر فاتوره ما بنقولش على جبلنا ده فاتوره هؤلاء الناس وفي النهاية ايه هو رجل الاستاذ ده رجل واخد دكتوراة وعلومه وعيونه بقش ذراعه على كوبي في طبره ولا كده اولي الناس هم عبيد الغمض هم عبيد الصليبية، هم المتشككون في دين الإسلام. حتى عندما تصادف نفسي شديد أمام الغلب، فكما أن الغلب اخترع فكرة العلمانية فصل الدين عن الدولة وأصبح يضع الكنيسة داخل أو سلطان الكنيسة داخل الكنيسة، السلطة الروحية فقط مفصولة عن واقع الحياة. كما انهم ايضا يجيدون نفس المعنى وهو ان يكون الاسلام داخل المنزل حتى لو قابلوا يدخل المنزل فتجدهم دائما يهاجمون على دين الله سبحانه وتعالى بل يهاجمون على الله عز وجل والعجب ان هذا الكلام يعرض على التلفزيون امام الملايين من الناس. ومن شخطيه ممنوع لسه كانوا معينينه بنقى برئيس الزباق قبل حلها حكومة شخصية الدكتور يحيى نادي يحيى الجمهر فنحن نقول له أنت إذا تحدثت عن شخصية من البشر من المخلوقين التي يحبوها الناس أو التي لها مكانة علمية لها تقول الأستاذ الدكتور المثقف فلان الم فهل أنت تعظم هؤلاء الخلق أكثر من الله سبحانه وتعالى نعم فهم سقطت حيبة الله في كل بيت ومزلت تعظيمه من كل بيت وقديما عندما استهزأ بعض الناس بعض الناس الذين ينتسبون الإسلام في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ملائنا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألفنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكجاء أنذر الله عز وجل وقوله ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله ويا فيه ورسولي كنتم تستهزئون لا تعسرقوا قد قفلتم بعد إيماني وكل من استهزأ بالله عبدالجم أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقمآن أو بالسنة النبوية المتحرة أو بالشريعة الإسلامية نقول لهم أبي الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون لا تعفزنوا قد قفلتم بعد أمانكم إن كان عندهم إيمان ومع ذلك لم ينقل أحد. لماذا؟ لأن الناس اعتادوا سماع هذه الأفواه. بعد كثيرة. مالك. والأمثلة دي ممكن نذكرها في ملا أخر إن شاء الله من الإعلام ومن الأغاني ومن الأفلام ومن التصلات الصحفية ومن ومن ومن ومن. كنا كذا بالألف. الناس كلها. تسمع اونيت عبد الحليم الواحد يقول لك قدم المحمق فضاح صحقت هامتي في ونحن نقول ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خير وشره وبالقدر هو ما الله سبحانه وتعالى الذي هو قائم على علم الله بد ما سيحدث فلا يقع شيء في الكون إلا بما قدره الله فهو أحد ألكان الإيمان ومع ذلك هو يصبوه بالحماقة والغباء والعاذ بالله تعالى والناس يعتقلون يتقول لك قادرون أحمدهم والعاذ بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من صخة الله من صخة الله لا يمكنها بالك لا يمكنها بالك يقولها وغير مهتم من جهن إن الرجل الذي يتكلم الكلمة من سخط الله لا يوكل لها بالا منه في النار سبعين خبيفة وفي جواية يهو جاء في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب يتنى نواع كلا في جهنم سبعين سنة سنة هناك في جهنم سبعين سبعين خبيفة أو مسافة أبعد ما بين المشرق والمغرب أبعد من جهن بكلمة واحدة ولكنها تضخط الله سبحانه وتعالى وفي جواية يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يضخط يظل الله يضخط عليه حتى يلقى الله يوم القيامة ولكن الناس تعودوا على سماع كلمة الكوفة حتى أدفه الناس اليوم يسب دين الله عز وجل في الشارع ويقول لهم دين كذبه يلعن دينه محدش بيكلمه دعونا نستخدم ولو واحد شده ما فيهتا لكن ايش تنيت جبانية ولا كنت مالك وهذا يقول والعلماء لا يكاد احد منهم يعاقب على هذه الناس وكان نعيش في عالم اهض فبقى انت في الشده فإن القضايا كثيرة وإن قضايا الأمة العظيمة التي نريد أن ندل الناس عليها والتي تدلهم على مدى بعدهم عن دين الله عز وجل وكيف يعودوا إلى دين الله سبحانه وتعالى كثيرة وخصيرة كما بعيدنا من هذه الأمثلة البسيطة التي نعيشها جميعا تابعين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا عمر ديمنا ونسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينة بدلا جميلة اللهم يا أرحم رحمين يا رب الجلال والإسلام يا حي وقيوم لا إله إلا أنه يا سميع يا عليم يا قريم ومجيب اللهم أبين لهذه أمة أم جوشين يعد فيها أهل الطاعة و فيها أهل المحصية اللهم ادفع مقتفى سخطك عنا اللهم لا تُعَخِبْنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارزوكنا لتخلاصة السجرة العلنية اللهم أجنى المخرج من هذه الفتن اللهم ترفنا على مدة الإسلام و أنت عنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدين اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا اللهم ننصر المسلمين في ليبيا وفي في كل مكان اللهم ننصر المسلمين في ليبيا وفي في كل مكان اللهم اللهم أبجِم لبلاد الإسلام أمر وجود يعزب فيها ألو الطاعة ويزال فيها ألو <سؤال> المعصية اللهم أرفع مقتضى سقط عنا اللهم استخدمنا على الرجل الذي يذكر عنا اللهم أجلنا الحق حقا وذكرنا استباعا وأجلنا الباطل باطلا وذكرنا استنبه وهدينا لنفسور فضيم الحق بإلمنا إنك تاجي من تشاء والأصوات المستقيم اللهم إن عرضنا بالقوم فيتنا تفقودنا عليك غير مستوين اللهم أصلح لنا ديننا الذي يعصمنا منه اللهم أصلح لنا ديننا الذي يعصمنا منه لنا اجعلنا التي الذين لا تسيء علينا لا تسيء علينا اجعلنا من لنا آخرتنا التي أهملنا معدنا واجعل حياتنا إن دايما في كل خير واجعل موتنا إن حاتنا من كل شر اللهم اجعلنا دعانا تقن اسباب استجابه الدعاء اللهم احفظ فوج المسلمين المسلمين والمسلمات اللهم, اللهم منصور من نظر فينا نتعلم منهم اللهم استخدمنا على وجه لا تجدك عنا اللهم وفق المجاهدين في سبيلك اللهم طع نقطة صفحتك عنا اللهم سدح حاجات عبادك المصلحين اللهم اذهب المسلمين والمسلمات اللهم اطب اعراض المسلمين والمسلمات اللهم رحم من مات على منة الإسلام اللهم توفنا وانتقا رضاك عنا اللهم اهدنا واهدي اهالينا اللهم اهدنا واهد بنا ولا تخذلنا ولا تخذ بنا اللهم ثبتنا على الحق واليمين حتى نلقى عليك اللهم اجب دعانا وذقنا اسباب استجابه دعائنا امين وصل اللهم A <laughs>